أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة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 رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنت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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّن تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُوا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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء أمبين إنها أولئك يقولون إن هي إلا موتة من أولى وما نحن بمشرين